غزوة خيبر كما تقدم معنا جعل الله سبحانه وتعالى فيها مغانما كثيرة وعد الله بها أهل الإيمان الذين من الله عليهم بشهود الفتح الذي مر معنا قريبا وهو صلح الحديبية وقد سماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا وعد المسلمين على إثره مغانما كثيرة يأخذونها أي في خيبر ولهذا لم يقسم عليه الصلاة والسلام في خيبر إلا لمن كان من أهل الفتح فخيبر مغانم لهم من الله سبحانه وتعالى عليهم بها واستثنى عليه الصلاة والسلام أهل السفينة الذين جاءوا مهاجرين إلى المدينة من الحبشة وعلى رأس هؤلاء جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمه فرحا عظيما وكان مقدمه على إثر الفتح حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر معلنا عليه الصلاة والسلام عن فرحه العظيم بمقدم جعفر ابن أبي طالب وقام إليه عليه الصلاة والسلام وقبل ما بين عينيه فرحا بمقدمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فأهل السفينة جعفر ومن معه وكذلك الأشعريون قسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استأذن أهل الفتح فوافقوا على ذلك فقسم لهم صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث حديث بموسى يقول فيه رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إلى فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبورهم في ثلاثة وخمسين من قومي أي من الأشعريين فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا حتى قدمنا جميعا أي مهاجرين إلى المدينة فجمع الله سبحانه وتعالى لهم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 سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وأسماء هي زوجة جعفر بن أبي طالب وقد كانت هاجرت إلى النجاش في من هاجر فدخل عمر رضي الله عنه على حفصه وأسماء عندها أي بنت أبي عميس بنت عميس فقال عمر حين رأى اسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس فقال عمر الحبشية الحبشية هذه البحرية هذه الحبشية نسبة لسكنها أرض الحبشة والبحرية نسبة لركوبها البحر قال الحبسية هذا البحرية هذا قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة سبقناكم بالهجرة وهذا نوع من التنافس هذا نوع من التنافس في منة الله سبحانه وتعالى عليهم فكانوا يذكرون لهم هذه المنة سبقهم إلى الهجرة إلى المدينة وأنهم سبقوهم إلى ذلك وكأن هذه الكلمة تتكرر على مسامع أهل السفينة جعفر ومن معه والأشعريين يقول لهم أهل المدينة سبقناكم إلى الهجرة أو سبقناكم بالهجرة قال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 البعدة جمع بعيد والبعدة جمع بغير قالت وذلك في الله وفي رسول الله في الله أي عبادة عبادة وتقربة إليه سبحانه وفي رسول الله طاعة وامتثال له صلوات الله وسلامه عليه وأيم الله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 وهذا فيه فضل أهل الهجرتين وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى لكن الفضل المعين الفضل المعين لا ينزم منه الفضل المطلق ففي المفاضلة مطلقا بين الصحابة خيرهم أبو بكر ثم يليه في الأفضلية عمر رضي الله عنه وأرضاه لكن هذه فضيلة معينة خص بها هؤلاء وشرفهم الله سبحانه وتعالى بها نعم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي أمرونكم أن تنظروهم قال وعنه أبي أي أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل حين يدخلون بالليل أي منازلهم يسمع صوت القرآن صوت القرآن من منازلهم ليلا يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى في هزيع من الليل وفي جوف الليل وهذا من أعظم القرب وأجلها وله من الفائدة العظيمة في حصول الطمانينة والسكون سكون النفس وزيادة الإيمان والتأمل أو حسن التأمل والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى في صفاء القلب وسكون النفس وهدوء البال بعد أخذ شيء من الحظ من النوم والراحة فمن أنفعي وأفضل ما يكون فيقول عليه الصلاة والسلام على وجه الثناء يقول عليه الصلاة والسلام على وجه على هؤلاء يقول إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعرين بالقرآن حين يدخلون بالليل أي منازلهم حين يدخلون بالليل أي منازلهم وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل يعني من أعرف منازلهم من أصواتهم أي من جهة تلك الأصوات still in hell منازلهم وهذا كله يذكره عليه الصلاة والسلام من شدة فرحه بهذا الأمر من شدة فرحه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ومن غير تشبيه مثل لما يمر الإنسان بشيء يعجبه جدا ويحدث عن أصحابه فتجد يقول أنا أعرف المكان وأستطيع أن أصف لك أيضا الأشياء التي بقربها من شدة انتباه أو اشتداد ذهنه لهذا الأمر فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك لفرحي بهذا الأمر وهذه الحال الكريمة من هؤلاء مع كتاب الله أنه يعرف منازلهم من أصواتهم يعرف منازلهم من أصواتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى قال واعرف منازلهم من اصوات بالقران بالليل وان كنت لم ارى منازلهم حين نزلوا وان كنت لم ارى منازلهم حين نزلوا بالنهار لكنني من سماعي لصوتهم بالقران ليلا استطيع ان اقول هذه منازلهم احدد أماكن المنازل وهذا لا يكون إلا في الشيء العظيم جدا الذي اشتد اهتمام المرء به وتعظم عناية به وأيضا يعظم فرح قلبه فرح قلبه به, به فيقول عليه الصلاة والسلام وأعرف منازلهم من أصوات بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار قارن حال هذه, هذه الحال الكريمة بحالي كثير من بيوت الناس التي لا تعرف ليلا إلا بصوت اللهو والمزمار والمسلسلات واللعب ولما كان لكتاب الله سبحانه وتعالى في بيوتهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى بل إن بعض البيوت أصبحت معروفة بأصوات الأصوات المنكرة التي تؤذي جيرانهم تؤذي جيرانهم وتزعجهم وتقلقهم وربما أيضا تفوت عليهم حظهم من الراحة والنوم أحيانا بعض البيوت بعض كبار السن ربما لا يتهيى له نوما يرتاح فيه من الأصوات الموذية قريبا من من بيته ففرق شاسع بين بيت يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى وبين بيت يشغل بالله والباطل وفي الوخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت فرق بين البيوت الحية بذكر الله والقلوب الميتة المشغولة بالله والباطل قال ومنهم أي الأشعريين حكيم هذا ذكر لشخص بوصفه ذكر لشخص بوصفه وصف بالحكمة ثلان عليه بحكمته قال ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو شك الراوي إذا لقي الخيل يحتمل على هذه الرواية إذا لقي الخيل أي خيل أصحابه والخيل أسرع في ملاقات العدو من الخيالة في, في ملاقات العدو أسرع من الراجلة المشات على أرجلهم فإذا لقي الخيل قال لهم إن أصحابي أمرونكم أن تنتظروهم يعني ممن ليست معهم خير مثلكم على, هذه على هذا يكون المعنى وعلى اللفظ الآخر إذا لقي العدو إذا لقي العدو أي وحده فمن شجاعته وعدم مبالاته بالعدو وقوة قلبه يقول لهم ان اصحابي يامرونكم ان تنتظروهم اخبارا عنه ان اصحابي بالشجاعه والمنازله الاعداء وعدم المبالاه بهم فهذا فيه ذكر لهم ذكر لهم بالشجاعه والاقدام اضافه الى ذكرهم ب العباده والتهجد وتلاوة القرآن بالليل فهم عباد بالليل وليوث في النهار عباد في الليل وليوث في النهار أهل شجاعة وإقدام ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عمرة القضاء وعنه, وعنه وعنه رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا قال وعنه أي أبي موسى رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا قسم لنا معنا قسم خيبر خاص بأهل الفتح لكن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم بعد أن استاذنا الصحابة قال ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عمرة القضاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف قال باب عمرة القضاء وهذه العمرة كانت في السنه السابعة من الهجرة في شهر دل قعدة وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح المشركين في صلح الحديبية من ضمن أمور الصلحة والأمور التي تصالح عليها أن يكون اعتماره من قابل أن يكون اعتماره من قابل ولهذا عرفت هذه العمرة بعمرة القضاء وعمرة القصاص كلها بمعنى واحد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم تزوج ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال ومات بسرف. تزوج بها وهو محرم أي محرم بعمرة القضاء محرم بعمرة عمرة القضاء ولهذا أورد رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة لكن قوله تزوج ميمونه وهو محرم هذا كما قال أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم وهم من ابن عباس رضي الله عنهما لأنه صح عن ميمونه ويصاحبة الشأن رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلال وكذلك أبو رافع الذي كان وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في هذا الزواج جاء صح عنه أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهما حلال ولهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما أن كما في هذه الوقت تزوج ميمونه وهو محرم هذا وهم كما قال أهل العلم من ابن عباس ويقدم هنا قول صاحبة الشأن ميمونه والوسيط بينهما وهو أبو رافع رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين والنبي عليه الصلاة والسلام كان مما صالح عليه المشركين انه يعتمر من قابل عمره القضاء ويمكث ثلاث ايام فلما تمت الثلاث لما تمت الثلاث ارسل المشركون إلى علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الانصراف لانكضاء المدة جاء في بعض الروايات أنه قال قال إني تزوجت ميمونة وأريد البنا بها ونصنع طعاما نطعم ويطعمون نطعم ويطعمون معنا فأبوا إلا أن ينصرف فانصرف عليه الصلاة والسلام وبنى بها بسرف بعد مكة وصنع في صرف الطعام وبنى بها صلى الله عليه وسلم بصرف قال وبنى بها اي اي كما جاء مصرحا بذلك في بعض الروايات وماتت بصرف كانت وفاتها رضي الله عنها في صرف المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه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 وال مؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا